اقول الغا يا ما يا الله الحبيب حن لي قلب الكئيب شال سطري اللهي قد قلبي امني خلو ألجى المرام أبا أربو <تصفيق> يا ما يأطاها الحبيب حني لك قلبي الكئيب شعلب صدري اللهم هدي قلبي قانين امتى يا طير الغرام باب السلام ادخل وقلقى المرام ابقى